وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيفاً وَأَتُلِيَ تَمَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الخَبِيثَ بِطَعَامٍ طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا فييتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم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 وَادْفَعُوا لِلْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا أَمْوَالَهُمْ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 نصبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أول القربا واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر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 119. ولهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين 110. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيَّت صون بها أو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 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مطار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يَعْصِ الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيد والتي يأتي أتينا الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة فَإِن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى أَيَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم نَصِيبًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن الله كَانَ تَوَافِرَ الرَّحِيمَ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصُّورَ فِجَاهَةً ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا يَمُوتُونَ يموتون وهم كفار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 تكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة وإن أردت مستبدل زوج ما كان زوج وأتيتم إحداهن نقترار فلا تأخذ منه شيئا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 أُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ لِسَانِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ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 124. لا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن سراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما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 مَكْتَسَبُولَ النِّسَاءُ نُصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا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 أو لا مَسْتُ مُنْسَأَءا فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتَمْمُ صَعِيداً طَيِباً فَأَمْسَحُوا بِيُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا وَالغَفُوراً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 من الذين آدوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في ألسنتهم في ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأكوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا صالحات سندخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواجه مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 طاغوت وقد امر ان يكفروا به وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 لا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا فِي في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه قرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۖ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالَهُمْ هَٰذِهِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بينت قائفة منهم غير الذي تقول بينت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون 111. فأعرض عنهم عَلَى على الله وكفى بالله وكيلا 112. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 119. فاستبعتم الشيطان إلا قليلا 110. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 111. وحرضي المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا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 وَلَئِنْ كَفَرُوا لَيَكْفُرُنَّ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً أَن فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَدًا يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ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 ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقات لكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوك وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيل تجدون آخرين يريدون أي يؤمنونكم ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتن أركسوا فيها. اِلَّا لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُعْدًاكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من 119. قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير أولي القرّر والمُجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأفسهم رضى الله المجاهدين بأموالهم وأفسهم على القاعدين درجة وكلّوا وعد الله الثُسن.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 فَهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا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 طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك والتات طائفه لم يصلوا فليصلوا معك والياخذ حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أفيما يستخفون من الناس ولا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 يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأؤمن لَهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلُنَّ آثَامَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يعدهم ويمنّهم وما يعده الشيطان إلا غرورا أولئك ما أورهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ فِيهِ تَمَنِّسَاءِ الَّتِيلَةُ لهمما كتب لهم التي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون ان تنكحون والمستضعفين من الودان تقوموا وَمَا وما مِنْ من خير فإن الله كان به عليما 115. وإن امرأة خافت من أَوْ نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا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 ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يَتَفَرَّقَ يُنِّ اللَّهُ كُلَّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 114. كَانَ كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا فصيرا 115. يا أيها الذين آمنوا كونوا قُشُوهَا دَاءٌ لِلَّهِ وَلَوْ عَدَا أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ إِنَّكُن غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوَّلًا بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى أَن تَعْدِلُ وَإِن تَلُوَأْ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَوْا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ليغفر لهم ولا تَشِيرُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَظُنُّونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ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 الذين يتربقون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستطيع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 وذَذَبِين فِي نَثِ نَذَالِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يضلل الله فلن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَنقَضُونَ ونذكرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونذكر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً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 أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر داروا من ذلك فقالوا ارنا الله جهرا فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم 119. واتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم أورظ ميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدو وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا.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 117. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 118. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَمْ يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا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 قبلك والمؤمن الصلاة والمؤتونة الزكاة والمؤتونة الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. İnna aüħinna ilayk kama aüħinna ila Luḥay wa min ba'dhi wa aüħin wa aüħin ila İbrāhīm wa wa اقاياقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود ذبورا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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا امم الذين امنوا بالله 119. به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 110. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك وهو يرتبا إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك